إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قومي متؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهزي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يطفئوا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاوة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأبوالكم وأنفسكم